وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشران المحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه اف لكما اتعذانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله ويلك امن ان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 مكناكم فيه وجعلنا لهم, وجعلنا لهم سمعا لهم سمع فما أغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدهم ولا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 الحق وإلى طريق مستقيم يا قوم ما أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم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 فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون؟ تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-dash.com